الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الاخوه والأخوات نستأذنوا شيخنا بارك الله فيه بطرح ما تيسر خلال هذه الفترة المحددة للسؤال السؤال الأول يقول بارك الله فيكم فضيله الشيخ لكرتم بالأمس ضمن صوره تقصيد بيع المغابحة وذكرتم جوازها عند الجمهور، لأنها تستوفي صورة البيع الصحيح. وذكرتم قول من قال بتحريمها لأنها بريعه الربا. ومر علي في بعض القواعد العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالبنوك اليوم حقيقة لم تنظر للبيع بل للربح الربوي فيشبه القرض الربوي توجيهكم؟ حول هذه القاعده الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والأكمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن انبه على أمر يسير في وقته عظيم في نفعه. ألا وهو أن من الأصول المتقدرة عند أهل العلم مراعاة حال المستفتي فحال المستفتي أو الحال تؤثر في النظر إلى القضايا وحال المستفتي قد تكون عامة في البلد وقد تكون خاصة بالمستفتي فينبغي على المفتي أن يعرف حال من يستفتيه أو حال البلد الذي يستفتى عن واقعة فيه حتى لا يخطئ الحكم أو لا يترتب على فتوى مفسدة متعديه، وينبغي على المستفتي إذا استفتى أحدا من أهل العلم ليس من البلد أن يبين له الحال وأن يوضح حال البلد أو حال المستفتي وهذا الامر مهم جدا لاننا نرى بعض طلاب العلم يجد فتوى لعالم في صوره عامه فينزلها على الوقائع الخاصه بدون النظر الى اختلاف الاحوال وقد يجد فتوى لعالم في مساله وقعت في بلد كان تكون مساله في السعوديه مثلا ثم يقوم بنقلها مثلا الى الامارات من غير نظر الى حال البلد او يقوم بنقلها الى مثلا أذربيجان من غير نظر الى حال البلد والمساله مما تختلف باختلاف الاحوال وقد يفتي العلماء في مسألة على السلامة على الأصل ولكن يكون الحال في بلد مختلفا فتكون المسألة مثلا عند بعض طلاب العلم في بلد من البلدان من باب ارتكاب خطف المفسدتين الاصل الأصل المنع ويفتي العلماء بالمنع لكن قد يأتي بعض طلاب العلم في بلد في مدينة في مسألة فيكونون بين مفسدتين إحداهما أكبر من الأخرى ويتعين عليهم الطريق فيرتكبون مفسدة هي أقف من المفسدة الكبرى. فلا يجوز هنا أن تنقل فتوى العالم في أصل المسألة وسلامة الحال على هؤلاء طلاب العلم الذين قاموا بهذا العمل في هذا الحال أنا أقول هذا لأن إدراك هذا الأمر يجنبنا كثيرا من المشاكل إدراك المفتين للأحوال وتغيرها وبيان المستفتير للحال وحقيقته وإدراك طلاب العلم إلى مسألة تغير الأحوال يجنبنا الكثير من المشاكل فبعض الناس مثلا يريد أن يكون إخواننا في الأقليات الأوروبية في جميع الاحوال كحالنا في السعوديه وهذا لا يمكن ففرق كبير بين حال بلد التوحيد والسنة وبين حال إخوان يعيشون في وسط الكفار فلا بد من النظر في هذا الأمر سواء فيما يتعلق بالاحكام او فيما يتعلق بالاحكام على الوقائع التي تقع من بعض طلاب العلم بالميزان الشرعي الصحيح حتى نقر الحق ونتجنب الباطل والمفاسد وهذا أمر من الأهمية بمكان ولذا أنا أحث طلاب العلم الكبار في كل بلد أن يحرصوا على بيان حقيقة حال البلد لعلمائنا الذين يتولون الفتوى فعندنا علماء كبار يتولون الفتوى ويوثق فيهم من كل مكان وهم كثير في سماحه المفتي عندنا في السعوديه سماحه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ فيها العلامه الشيخ صالح الفوزان فيها العلامه الشيخ صالح الحيدان فيها الشيخ العالم الشيخ صالح آل الشيخ فيه الشيخ العلامه الشيخ ربيع المدخلي فيها الشيخ العلامه الشيخ عبيد الجابري هؤلاء وكثير ولله الحمد والمنه العلاه شيخ العلامه الشيخ صالح السحيمي كثير من علماء المسلمين الذين يثق فيهم المسلمون ويرتاحون لرأيهم ويستفتونهم في كل مكان أنا أخذ طلاب العلم في كل بلد إذا حصلت لهم زيارة لهؤلاء العلماء أن يبينوا حال البلد وأن البلد في كذا وفيه من الظروف كذا وفيه من المقتضيات كذا وفيه من الأنظمة كذا وفيه كذا وفيه كذا حتى يعين هؤلاء العلماء إذا جاءهم سؤال من بلد ما أن يصبروا فتوى تحقق المصلحة وتدرأ المفسده ويقر بها الحق ولا تسبب صدعا ولا تسبب مفسدة ولا تسبب شقا وأنا أقول دائما إن المشاكل لا تأتي من فتاوى العلماء ولكن تأتي من تصوير المستفتين فإن المستفت قد لا يصور الواقع على ما هو عليه فطلاب العلم لو بينوا للعلماء واقع البلد لكانوا سببا إن شاء الله في سد كثير من الشر فأنا أريد من طلاب العلم أن يتنبؤ لهذه القضية سواء في تعاملهم فيما بينهم أو في تعاملهم مع كلام العلماء أو في تعاملهم مع العلماء عند زيارتهم أو نحو ذلك أما سؤال أخي بارك الله فيه وفي السامعين أجمعين فنعم الأمر كما ذكر الأخ ان ذكرنا خلاف أهل العلم في المرابحة في صورتها الثانية بحيث يكون مقصد المشتري المال وليس السلعة وقلنا إن الجمهور على الجواز وأنا من أهل العلم من منع وقال إن هذا ذريعه إلى الربا فيقول الأفض مستشكلا إن المتقرر عند أهل العلم أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالالفاظ والمباني وهذه المقاعدة خلافية في الحقيقة لكن الراجح هو ما ذكره الأفض أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني فالعبرة بحقيقة الصورة ولكن ما ذكره الأخ من تشابه بين القرض الربوي والحصول على المال بطريقة التورق ليس من هذا الباب ولا يؤثر في الأمر المهم هل حقيقة هذا العمل حقيقة شرعية قائمة على بيع وشراء حقيقي أو لا والحقيقة أنها أن حقيقة هذه المعاملة حقيقة شرعية صحيحة فيها بيع وسلعة حقيقية مقصودة تباع وتشترى ويكون المقصود المال وهذا خلاف القرض الربوي فإن القرض الربوي مال بمال مع زياده والله ما حرم علينا ان نحصل على المال بل اباح لنا البيع وانما حرم علينا الربا والربا مال بمال مع زياده في صوره من صوره وعليه فإننا نقول إن هذا التشابه إنما هو في كون هذا يحصل مالا وهذا يحصل مالا ولكن شتان بين هذا الطريق وهذا الطريق فهذا طريق بيع مشروع وهذا طريق رباء وأحل الله البيع وحرم الربا يقول أحسن الله ليكم نسمع عن القيمة السوقية والقيمة الفعلية والقيمة الإسمية فما الفرق وما هي القيمة التي ترادف معنى الثمن عند الفقهاء بالنسبة للأسهم هناك قيمة سوقية وهناك قيمة اسمية وهناك قيمة دفترية أما القيمة السوقية فهي قيمة السهم في السوق كم يساوي اليوم سهم شركة كذا في سوق البورصة كم يساوي اليوم يساوي عشرين يساوي عشر يساوي خمسة هذه قيمة السهم في السوق وأما القيمة الدفترية فهي قيمة السهم في دفتر الشركة في قيد الشركة وأما القيمة الاسميه فهي قيمة السهم عند اصداره اللي تسمى يعني عند الاكتتاب قيمة عشر قيمة واحد قيمة خمسة وما, يس وما يقابل ثمن السلعة بالنسبة للاكتتاب هو القيمة الاسميه وبالنسبة للتداول هو القيمة السوقية ثمن السهم بالنسبة للمتداولين في السوق هو القيمة السوقية ثمن السهم الآن عشرة تشتري بعشرة فهذا هو جواب سؤال الأقل بالنسبة لما يقابل ثمن السلعة عند الفقهاء يقول سددكم الله انكم تستشهدون في كثير من الأمثلة بالتعامل مع البنوك هل هذا على سبيل الإطلاق أنه يجوز التعامل مع كل البنوك البنوك إذا كانت المعاملة جائزة أم في المسألة تفصيل طبعا نحن نذكر المعاملة مع البنوك لأن أكثر المعاملات المالية اليوم مع البنوك لكن كان الأخ يقول هل يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية أصلاً؟ يعني هل هناك معامله شرعية جائزة مع البنوك الربوية؟ أو أن التعامل مع البنوك الربوية حرام على كل حال لأنها بنوك ربوية؟ هذه المسألة ان شاء الله ستأتينا ما في درس الغد أو درس بعد الغد إن شاء الله؟ في مسائل نخصصها لمسألة الودائع وهل يجوز للمسلم أن يودع في البنك الربوي بدون فائده. وهذه إن شاء الله سنتكلم فيها عن مسألة هل يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنك الربوي بمعاملة صحيحة كمرابحه أو ايداع أو نحو ذلك هذه إن شاء الله سنبينها ونبين يقول بارك الله فيكم ما هي الصورة المحرمة المذكورة في الحديث الآتي وما علة التحريم الحديث هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة ثم قال قال رواه الحديث وهو سماك هو أن يبيع الرجل بيعا فيقول هو نقدا بكذا ونسيئة بكذا يرد التوضيح. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة ونهى عن صفقتين في صفقة وقال فله أو كسهما او أو الربا وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في تفسير هذا الحديث والصحيح ما عليه الجمهور وهو تفسير سماك لهذا الحديث وهو أن ينعقد بيع السلعة على ثمنين مختلفين لا يدرى على أيهما وقع العقد فيقول له هذه السيارة بالتقسيط بعشر آلاف وبالنقد بخمس آلاف فيقول اشتريت فهنا انعقد البيع على ثمنين لسلعة واحدة في حالين ولا ندري من الذي انعقد البيع عليه هذا اصح أقوال أهل العلم في النهي عن بيعتين في بيعة وشيخ الإسلام تيميه وأيده ابن القيم ذهب إلى أن الحديث يراد به بيع العينة بيع العينة لأنه تقع بيعتان على سلعة واحدة في بيع واحدة ففي بيع العينة المشتري يشتري من البائع بالتقسيط، هذه بيعة ثم يبيع السلعة للبائع بالحال بالنقل فهذه بيعة ثانية فقال هذا هو المراد من هذا الحديث ولا مانع من حمل الحديث على الامرين فاصح ما يقال في هذا الحديث ان انه يدخل فيه بيع العينه ويدخل فيه أن يذكر للسلعه ثمنان مختلفان وينعقد البيع عليهما بدون تعيين كما فسر ذلك سماحه ولا يدخل في هذا ما فهمه بعض العلماء في الشيخ الالباني رحمه الله ان يذكر للسلعه ثمنان ثمن بالتقسيط وثمن بالنقد قبل العقد الشيخ الالباني رحمه الله ذهب الى ان بيع التقسيط لا يجوز من هذا الحديث لأن البائع بالتقسيط يبيع بالحال بثمن ويبيع بالتقصير بثمن ففهم من الحديث ومن قول سمات أنه يعني أن يقول له أبيعك هذه السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا ولو انعقد العقد على واحد وهذا ليس صوابا لان القاعده الشرعيه ان ذكر ثمنين للسلعه قبل العقد لا يؤثر شيئا كما قلت لكم البارحه ياتي الانسان الى البائع ويقول بكم هذا الكيس فيقول له البائع بمئة فيقول لا نشتريه بعشرين فيقول البائع طيب من اجلك بتسعين فيقول لا ما ازيد على خمسين فيقول نقسم البلد نصفين بستين فيقول قبلت تم العقد على كم؟ على ستين مع أنه ما ذكر مئة وذكر عشرين وذكر خمسين لكن هذا الذكر لا يؤثر شيئا لأنه من باب المساوضة نعم يقول بارك الله فيكم الذي فهمته من, مس... من تقسيم مسألة بيع التقسيط للسلعة والرهن أنه إذا باع المصرف سيارة ورهن السيارة نفسها أن هذا من الصور الجائزة هل هذا الفهم صحيح؟ نعم فهمك صحيح لو أن البنك باع المشتري سيارة ورهنها بصورة من صور الرهن وهو حبسها عن البيع والشراء والتصرف فيها لك ان تذهب بها وتقودها في داخل البلد لكن ليس لك ان تسافر بها وليس لك ان تبيعها وليس لك ان يعني تهبها او تهديها فهذا رهن صحيح لان البنك يوثق دينه الذي عليك بهذه أو بهذا الرهن حتى توفي القيمة فإذا وفيت القيمة فإنه يفك هذا الرهن نعم يقول أحسن الله ليكم من أجل ضبط مسألة المرابحة للآمر بالشراء هل نستطيع أن نقول إن أكبر التحديات التي تواجهها هذه المعامل هي واحد الوعد الملزم 2 هامش الجدية المسمى عند بعضهم بالأربون ثلاثة التأكد من حقيقة تملك المصرف للسلعة قبل البيع أربعة مسألة الشرط الجزائي عند التأخير وحساب الصدقات إذا تجنبنا هذه الأمور بإذن الله تكون المعاملة صحيحة. هل هذا صحيح؟ في الجملة نعم يعني إذا كان الوعد غير ملزم وكان الملك حقيقيا مستقرا ولم يكن هناك صورة من صور الإلزام التي تجعل المشتري ملزما بالشراء فإن الأصل أنها جائزة نعم. يقول بارك الله فيكم يقولون إنما تأخذهم المصارف قبل إبرامي عقد البيع يسمى هامش الجدية ولا يحسب من ثمن السلعة إلا إذا وقع العميل. ثم يحسب من العربون لأنهم تفضلوا لهذه المسألة لكن الناس بنونه من العربون هل من تعليق على ذلك بعض البنوك تفرض على المشتري الامر بالشراء مبلغا معينا يقولون هو لإثبات الجدية يعني لإثبات الجدية في الطلب. ثم إذا تم الشراء فإنهم يعتبرون هذا المبلغ من الثمن يعتبرون هذا المبلغ من ثمن السلعة وإذا لم يتم الشراء فبعضهم يصادر هذا المبلغ فيكون في حقيقته أنه عربون ولا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من الثمن قبل أن يملكوا السلعة فهذا لا يجوز وبعضهم لا يعيد إلى المشتري هذا المبلغ مع خصم المصاريف الإدارية فهذا المبلغ عندهم فقط لاثبات أنه جافع أثبت لنا أنك جاد بأن تضع عندنا مبلغا لأنك إذا لم تكن جادا فإنك لا تدفع المبلغ ثم بعد هذا بعد أن نشتري أنت بالخيار إن شئت تشتري وإن شئت تترك طيب إن تركت يعيدون اليك المبلغ ولكن يخصمون منه المصاريف الإدارية المترتبة على هذا وهذه المصاريف الإدارية كما قلنا البارحة إن كان لها حقيقة ومقابل وليست زائدة عما يدفع في المثل فهذه جائزة أما إذا لم يكن لها مقابل أو كانت زائدة عما يدفع في المثل في العاده فهذه لا تجوز إذن يا إخوة مبلغ اثبات الجدية إذا كان لا يعتبر من الثمن اصلا ويأخذه البنك فهذا لا يجوز لأنه أخذ أكل للمال بغير وجه حق وإذا كان يعتبر من الثمن عند تمام الشراء ويؤخذ إذا لم يتم الشراء فهذا عربون وحرام ولا يجوز إذا كان إنما هو للتأمين فقط ولإثبات الجدية فإذا ملك البنك السلعة فالمشتري بالخيار وإن لم يرد الشراء يعيدون إليه المبلغ فهذا لا بأس به يقول بارك الله فيكم اشتريت من عند البائع سلعة ودفعت له الثمن وكان لي باقي من الثمن وقال لي أعطيك الباقي بعد ساعة هل هذا يعد من الربا هذه مسألة لو أني ذهبت إلى البائع واشتريت كيس أرز وكيس الأرز بسبعين درهم فأعطيته مئة درهم أعطيته مئة درهم فقال ليس عندي الآن فكك قلت له اترك المئة عندك وان شاء الله في وقت اخر اخذ منك الباقي هل هذا من الربا بعض اهل العلم قالوا هذا ربا ولا يجوز ولا يجوز ان تغيب عن بعضكما حتى قالوا لو انك ذهبت الى محطه بنزين وعبأت السياره واعطيته ورقة مثلا من مئة وباقي لك باقي لا يجوز أن يذهب ويدخل في المكتب ليأتيك بالباقي من أين أخذوا هذا قالوا هذا صرف والناس تسميه صرفا والصرف يشترط فيه التقابض إذن يجب أن يتم التقابض في مجلس العقل ولكن الصحيح أن هذا جائز وليس من الربا، لأن هذا الأمر ليس من الصرف وإن أعني الصرف بالمصطلح الفقهي وإنما هذا من استيفاء الثمن كيس الأرز بسبعين فأنا أعطيته مئة ليس للصرف أعطيته المئة ليستوفي حقه وهو أخذ المئة ليس للصرف وإنما ليستوفي حقه فليس صرفا لا في صورته ولا في قصد المتعاملين ولو كان صرفا لقنا يجب أن يصرف المئة كاملة فإذا أعطيته المئة يجب أن يرد لك مئة عشرات لأن المئة يجب أن تكون بمئة ثم هو ثم أن تدفع المبلغ وهذا لا يقال به وعليه الذي ظهر لي في المسألة والله أعلم أن هذا ليس من الصرف وليس من الربا وأنه جائز ولا خرج فيه يقول بارك الله فيكم رجل يريد بيع سيارته ثم جاء أحدهم واتفق معه على أن يحضر له زبونا بشرط أن يتم إخبار الزبون أن ثمن السيارة أربعين الفا ثم ياخذ هو الأربعة آلاف عمولة كما يقول من البائع دون معرفه الزبون فهل هذا البيع جائز؟ شخص وكله شخص اخر في ان يشتري له سياره او ان يبحث له عن سياره في السوق فوجد السياره تباع بخمسه وثلاثين الفا فقال للبائع انا ساتيك بزبون بعميل بشرط ان تقول له ان السياره باربعين الفا وأنا آخذ الخمسة آلاف فهل هذا جائز؟ الجواب لا يجوز لأنه غش وأكل لمال هذا الرجل بغير وجه حق فلا يجوز أن يغش الوكيل او السمسار المشتري بمثل هذه الصوره بخلاف ما لو قال له البائع السيارة باربعين الف هذه قيمتها ومن اجل انك اتيتني بالعميل انا ساعطيك ثلاثة الاف من عندي فهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا خرج فيه ما لم يؤثر في العمل في النصيحة يعني إذا كان الإعطاء يجعل الوكيل يتساهل السيارة ما تستحق أربعين ألف لكن لأنه قال له أعطيت ألفين يشتريها بأربعين ألف هذا ما يجوز أما إذا كان ثمنها كذا وقال له أنا ساعطيك من عندي فلا بس هذا جالس وهنا أشير إلى مسألة أيضا تقع في هذا وهو أن مثلا انه قد يكون بعض طلاب العلم أو بعض الاخوه يقيمون في دولة ما فتأتي مجموعة من بلدهم إلى هذه الدولة فيقول لهم استاجروا لنا غرفا في الفندق فيذهب هذا الطالب إلى صاحب الفندق ويقول له بكم هذه الغرفة لا نحن عندنا عشر كذا فيحددان قيمة ثم يقوم هذا الطالب ويقول لهؤلاء الناس اجره الغرفة بزيادة مثلا اتفق مع صاحب الفندق على خمسين فيقول لهم أجرت الغرفة بستين فإن هذا لا يجوز لأنه لا حق له في هذه العشرة فهو لم يستأجر الغرف لنفسه ثم يؤجرها لو استأجرها لنفسه ودفع الأجرة ثم أجرها على الناس وقال لهم أنا أجرها بكذا ما لكن هو في الحقيقة هنا وكيل ليس مؤجرا ولم يخبر الناس بأنه يأخذ مقابلا منه. فهذا لا يجوز وعموما يا اخوه عندنا اصل شرعي جدا اصل شرعي مهم جدا في المعامله وهو وجوب الصدق والبيان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعه فالأصل في التعاملات المالية الشرعيه الصدق والبيان ولا يجوز الغش والتدليس فيها